يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا ان اصلق حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له وهو غني عنه سبحانه قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إذا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرساق من قوة المتين وإن من المعلوم لدى علماء أهل السنة أن المؤمن في هذه الدنيا يعبد ربه خوفاً وطمعاً خوفاً من عذابه وطمعا في جنته قال سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسمين فالمؤمن في هذه الدنيا مطالب أن يكون بين الخوف ورجاء حتى يكون من المفلحين الناجين بإذن الله رب العالمين روى الإمام المسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعدم المؤمن ما عند الله إلى العقوبة ما طبع في جنته أحدا ولو يعلم كتمال الله من الرحمه ما قرط من رحمته احد فذكر النار وذكر لهبها وشعيرها واحوال اهلها من اعظم الامور التي يعالج بها الانسان قسوه قلبه فكم مره ترات نار الدنيا وكم مره وأنت تمر إلى هذه النار أما سألت نفسك يوما من أين خرجت هذه النار لحارقة وهل تساوي هذه النار في هذه الدنيا هل تساوي شيئا في نار الجحيم روى البطاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نارهم التي توقدون نارهم التي توجدون في هذه الدنيا جزء من سببين جزءاً من جهنم ففتع الصحابة رضي الله عنهم ونزلهم الخوف فقالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله لو عذبنا الله عز وجل يوم القيامة بنار الدنيا لكانت كافية فقال صلى الله عليه وسلم فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها بالمحرئا فيا أيها العبد الضعيف إنها النار أعظم من أن يصفها واصف وأشد من أن يطيقها مخلوق ضعيف جاء رجل إلى عبد الله بلمسعود رضي الله عنه فقال حدثني عن النار فقال ابن مسعود رضي الله عنه لو رأيتها نزال خلفك عن مكانه لو رأيت النار بأينك نزال خلفك عن مكانه رواه داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما خلق الله عز وجل النار وفرغ منها وقضى منها قال يا جبري اذهب تنظر إليها فذهب جبريل فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفها الله عز وجل وأحاطها بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب انظر إليها مرة فالية فذهب جبريل فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها وروا مسلم في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يُهْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَيْنٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مع كل زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا قال عز وجل كلا اذا دكت الارض دكا دكا, دكاً وجاء ربك والملك صفا صفا وييئ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وان الله ذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي الاخره ايوف الاسلم هذه الدنيا قله خضره شهوانها كثيرة ولذاتها غزيرة ولكنها والله تذهب كلها في غمسة واحدة في دار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها روا مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يُعْتَى بأنعَل أهل الدنيا بأهل النار يوم القيامة فيُصبغ ويُغمس في النار صدغاً ثم يُقال له يَبْنَ آذَم هل رأيت خيراً قطُّ؟ هل مرّ بك نعيمٌ قطُّ في هذه الدنيا؟ فيقول لا والله يا رب لا والله يا رب ويُبْدَى بأشد الناس بُؤسًا في هذه الدنيا من أهل الجنة فيُصبغ في الجنة صدغا فيُقال له يَبْنَ آذَم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط؟ ولا رأيت شدة قط؟ وأما حرها فكم هو فضيل شديد لا يطيقه حتى الحديد قال سبحانه سأصليه سقر وما أدراك كما سفر لا تبطي ولا تبر نواحة أهل البشر عليها تسعة عشر فهي لا تذر عظما ولا نحمى ولا تذر مخى قال سبحانه كلا إنها لغى نزاعة للشوى نزاعة للشوى قال الإمام الطحاق رحمه الله تعالى تنزع الجلد واللحم عن العظم لا تترك منه شيئا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت لقد أكل ذعضي بعضا لقد أكل ذعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فحر الصيف هذا إنما هو من فيح جهنم والزمهرير إنما يجد الإنسان قرده في فصل الشتاء وقال سبحانه كلا لينبذن في الحطمة كلا ليطاحن هذا الكافر في الحطمة وما أدراك من حطمة نار الله موقدة التي تضطر على الأسئلة إنها عليهم مبصدة مغلقة في عمل ممددة قرأ ثالث للبنالي هذه الآيات ثم قال تحرقهم النار إلى الأفئلة وهم أحياء لقد بلغ منهم العذاب كذا وكذا ثم بكى رحمه الله تعالى وأما قعرها وعمقها فما أبعدهم وما أسحقهم جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة مع أصحابه إذ سمع وجبة إذ سمع صوت شيء فقير فقال صلى الله عليه وسلم أتبرون ما هذا فقالوا الله ورسوله أعلم فقال هذا حجر رمي به في النار منذ سبسين خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها ولا تزال جهنم لبعد قعرها وسعتها تقول للجبال هل من مزيد هل من مزيد قال سبحانه يوم نقول لجهنم هل وتقول هل من مزيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد هل مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه قدب حقيقيه تليق بجلاله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع المصير حتى يضع رب العزه فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرملك فتقول قط قط بعزتك وكرملك فاللهم اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما الحمد لله وعيد القهار خالف الجنة والنار والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأخيار على النبي المصطفى المخدار وعلى آله وصحبه ومن اهددى بهديه إلى الهدين أما بعد أيها المسلمون أما عن وقودها وشعيرها فيقول المولى سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارًا عَلِيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَابٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَسْحَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وقال سبحانه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعد كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة هي حجارة الكبريت المعروفة وفيها خمس قصال فيها خمسة قصال عن باقي الأحجار من ذلك أن حجارة الكبريت تزيد على غيرها من التجارة بخمسة أنواع من العذاب بسرعة الإيقاد سرعة الاشتعال وكراهة الضائحة وكفرة دخانها وشدة التصاقها بالأبدان وقوة حرها إلى حميت فيا له من وقود حذرنا الله منه ويا له من حقب ما أشقى من كان في حزنه شباب وشيوخ وكهور ونساء عاريات طال منهم العويل فالضاء حصرنا ونعم الوكيل أما لهبها وشربها فيقول الملك الجبار سبحانه وتعالى إنها ترني بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر قال ابن عباس إنها ترني بشرر كالقصر شرارها ولهيبها مثل القصر العظيم كأنه جمالة صفر يعني كأنه الإبن السوداء في شدة سواده فلو تذكر مثلاً صاحب السجاره لو تذكر هذا الشر العظيم لما رضي ان يدخل جوفه شيئا لما رضي ان من ذلك لان الله سبحانه وتعالى جعل هذه النار مورده للمتقين وجعلها متاعا للقومين المسافرين قال سبحانه وتعالى الا رايتم النار التي ترون أنشأتم شجرتها أم نحن المنشرون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمبوين فسبح باسم رفك العظيم ولا تسل عن تغيضها وزفيرها إذا رأت أهلها وساكنيها من الجفار والفجار وتاريخ الصلاة والمحاربين لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وأعتذنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيقا وزفيرا وإذا ولقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا فإن العبد لا يجر فتشهط إليه شهقة الغلت إلى الشعير ثم تذكر زفرة لا يبقى أحد إلا خارف قال عز وجل وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبرس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها, لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير تكاد تنفير من شدة الغضب كلما ألقي فيها كوج سألهم خزنتها ألم يأتيوا النذير قال ابن زيد رحمه الله تعالى إذا ألقوا فيها يكادون يمنغون قعرها فإنه يلقاهم لهبها فيردهم من أعلاها حتى إذا كانوا يخرجون منها تلقتهم الملائكة من الحديد فيضربونهم منه فيرجعون إلى أسفل السافرين قال عز وجل وأما الذين فسقوا فمأواهوا النار كلما أراموا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وقال سبحانه ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غنب أعيدوا فيها وذوقوا عذابا حليل القر وإذا سألت عن أقدارها وسلاسلها فاسمع ما يقول المولى سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون أي شيء يصرفهم يوم القيامة عن العذاب الذين كذبوا في الكتاب وبما أرسلنا له رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعلاقهم والسلاس يسحبون في الحميم ثم في الآل يسجرون قالت العباس رضي الله عنهما فيسلو كل شيء عليهم من جلد ونعم وعرق حتى يصير ما كله يصير في عقل الكاتر حتى إن نحمه يكون طوله ستين براعة يكون طوله ستين براعة ثم يقسى جلدا آخر ثم يسلع في الحميم فيسلع كل شيء عليهم من جلد ونحم وعنق مرة أخرى إلا أن يشاء ربك قال سبحانه إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصريهم نارا كلما نضجت جلولهم بدلناهم جنوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً وقال سبحانه حاتياً عن أهل الشمال وذوه فاغلوه ثم الجهيب صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه حلقة منها مثل جميل حديث الدنيا قال سخيان رحمه الله تعالى إذا قال الله عز وجل فاسلكوه جاءه وابتدره سكعون ألف بلك وبلغنا أنها تدخل في دبره حتى تخرج من فيه أعادنا الله وإياكم منها أما آل الأوال أيها المسلمون أما آل الأوال أن نرجع إلى ربنا ونتوب إليه ونقوبه أما آل الأوال لكارك الصلاة أن يتقي ربه عز وجل ويحافظ على الصلاة أما آل لمن هجر فيه الله أن يجيب داعي الله أما آل لمن جاهر الله عز وجل بالمعاصي والفدور أن يتوب إلى الله العزيز الغفور قال سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يؤلمون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك